بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يما بعده فهذه قرارة في العقيدة الضحاوية للإمام أبي جعفر الضحاوية رحمة الله عليه وذلك قرارة عن شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزموس حفظه الله تعالى والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى هو العرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوق الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته والعرش والكرسي حق العرش والكرسي حق يعني كما جاء كما جاء بذلك النصوص وليس بالباطل وهما موجودان العرش والكرسي كما وصف الله سبحانه وتعالى فهما حق ثابت لا مريت فيه وسابوا ادخال هذه المسألة في العقيدة ان اهل البدع خالفوا في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي مخالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهديين وهذه المخالفة في أمر غيبي وفي أقد من أقول الإيمان لأنه من صفاتي أو من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب فلما ذكر الله المؤمنين في سورة البقرة والمتقين قال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فأبرى الصفات المتقين الإمام بالغيب فليس عندهم ارتياب ولا شك وذلك لأن مدار الإمام بالغيب على التسليم ولذا فإن المخالفين للكتاب والسنة الرافعين لألويات البدعة تأولوا وحرفوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه إن شاء الله ولذا فإدخال الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الإمام بالغيب في عقيدته ما اختصارها له مأخذ وجيه جدا ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي من الإيمان بالغير وقد دلت على ذلك الأدلة فمن معتقر أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق إله حق فالعرش قال الله سبحانه وتعالى فيه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم وثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي قال الله ثم استوى على العرش وهذا دل على أن الاستوى من صفات م? من صفات الأفعال أما العلو فإنه من صفات الذات وقد وصف الله عز وجل العرش بأنه عظيم فقال سبحانه رب العرش العظيم وصف العرش بأنه مجيد قال سبحانه ذو العرش المجيد على قراءة الجر وعلى قراءة الرفع ذو العرش المجيد فيكون المجيد تعود على على الله سبحانه وتعالى وذو العرش المجيد على قراءة الجر وهي قراءة سبعية أو الخفض هي قراءة سبعية متواترة يكون المجيد صفة للعرش وكلاهما قراءتان متواترتان وايضا مما يدل على أن العرش حق وأنه ليس مجازيا وليس بمعنى الملك كما سيأتي بيانه وصف الله عز وجل له بأنه يحمل قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله وأيضا وصف الله سبحانه بأنه استوى عليه قال سبحانه ثم استوى على العرش هذا في الكتاب العزيز وجاء في السنة النبوية الصحيحة وصف الملائكة الذين يحملون العرش وجاء في السنة ان العرش له قوائم وهذا دل على انه شيء محسوس ام معنوي محسوس ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأسعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثم الله أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش وهذا العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن هبان وأبي نعيم في الحلية وهو حديث صحيح وجاء من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وسقه ابن كثير في تفسيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد ما السماوات السبع؟ مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا السماوات السبع مع عظم أجرامها وسعتها بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلا يعني في صحراء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة يعني كحلقة ألقيت في فلاة صحراء وهذا الحديث صحابه جمع من أهل العلم فخووه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا كله يدل على أن العرش موجود وأنه حقيقي حسي وليس معنوي ليس معنويا وهذا العرش فاق كل العروش فاق كل العروش فهذا العرش حق لا مريت فيه ولا يماثله شيء من العروش المخلوقة لأن الله سبحانه وصف هذا العرش بأنه كريم قال, قال الله عز وجل رب العرش الكريم فالكريم هنا وصف للعرش وقال سبحانه في النبات أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم فالكريم في هذا الموطن معناه الذي يفوق غيره ففي النبات جمسها في النضرة والبهاء تفوق غيرها وكذلك في العرش وإذا كنا نصدق ما جاء في القرآن من, المخلوق من العروش المخلوقة غير عرش الله عز وجل فلمنا نصدق في عرش الله سبحانه فالله تبارك وتعالى قال عن يوسف عليه السلام ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال عن ملكة سبع إني وجدت مؤة يعني الهدهد قال إني لسريمان عليه السلام إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقال سبحانه نكروا لها عرشها فعرش الرحمن سبحانه وتعالى عرش عظيم يحمل له قوائم يدور حوله الملائكة وهذا العرش جاء في السنة كما عند أبي داود وابن أبي عاصم ويليهما وذكره ابن عبدالبر في التمهيد جاء أنه مقبب كالقبة فوق السماوات وهكذا أشار النبي عليه السلام بيديه أنه كالقبة كما عند أصحاب السنن وهذا اعتمده العلماء أن العرش مقبب العرش في اللغة مأخوذ ما من الرفع والارتفاع كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون ودمرنا ما كان يسمع فرعون ما كان يسمع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون يعني يبنون ابنية مرتفعة وقال سبحانه وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروسات والمعروسات التي لها بناء يسمى تعريشا او العريش حتى نحن عندنا في بلادنا هذه لغة دارجة ولك فلان بيعمل تعريشة يعني شيء مرتفع فاصل العرش الارتفاع فمادة العرش ترجع إلى الارتفاع وهذا نحتاجه يعني معنى العرش لغة في الرد على المخالفين وأما الذين أخطأوا في ذلك أو الأقوال في العرش فالقول الأول العرش فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها وهذا قول أهل الكلام ويسمونه الفلك التاسع أو الأطلس يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم ويقولون هو المسمى في الشريعة بالعرش لاجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك وقد اشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا شارح الطحوية ابن أبي العز الحنفي القول الثاني في العرش أن العرش هو الملك وعبر عن الملك بالعرش لتلازمهما فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه فإن الله عز وجل جعل لنفسه عرشا وهو بمعنى الملك وهذا القول قول باطل جدا ومردود لأن الملك لا يحمل والملك ليس له قوائم وليس ثم ملائكة تدور حوله ولا يأتي يوم القيامة محمولا كما قال الله سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك قد يكون مرتفعا معنا أما العرش فإنه مرتفع حسا وهذا أيضا فرقا من جهة اللغة عند اللغويين القول الثالث ان العرش هو الكرسي وان الكرسية والعرش شيء واحد وان الكرسية الذي وسع, وسع السماوات والارض هو العرش وهذا القول ينسب الى الحسن البصري كما ذكر ابن جليل طبري رحمه الله وهو قول ضعيف لأن الله عز وجل وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي فكما سبق أن مادة العرش غير مادة الكرسي والآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته والعرش والكرسي حق وأما مذهب الأشاعر والما ومن ومنح نحوهم فإنهم مضطربون في تعريف العرش فمنهم من يقول بقول أهل الكلام أنه فلك من الأفلاك لا نعرف حقيقة تكوينه ولا نعرف معنى الاستواء عليه ومنهم من يقول أن العرش إن العرش هو الملك وهم من يقول أن هذا تمثيل ومجازي وليس ثم عرش عرش ولكنهم باب التمثيل لتقريبه إلى الأذهان والأفعام هذه أقوى الناس في عرش الله سبحانه وتعالى والكرسي حق هكذا قال أبو جعف الرحيم والله تعالى والكرسي حق الكرسي جاء ذكره في القرآن العظيم في آية واحدة هذه تسمى آية الكرسي قال الله عز وجل وثع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وهذه الآية 255 من سورة البخرة هي أعظم آية في القرآن العظيم كما عند مسلم الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي أبي أفذري أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال أبي فضربني في صدري عن شيئا خفيفا وقال ليهنك العلم أبا منذر وجاء في السنة حجم هذا الكرسي وإن كان في أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا صح مرفوعا إلا أن له الحكم الرفع لأنه في الأمور الغيبية عن أحد الصحابة وهذا لا يقال من قبل الرأي فإن كان نسبه عبد الله بن عباس إلى نفسه لأنه لا يمكن أن يكون قاله من قبل نفسه لأنه من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بنص معصوم عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه السلام وجاء في الأثر الذي رواه عبد الله بن إمام أحمد في السنة وأبو الشيخ في العظم وابن جريف في التفسير والخطيف في تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين سبحان الله فالله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا الكرسي إنما هو موجه قدمي الرحمن جل وعلا والعرش أعظم من هذا الكرسي والذي هو استوى عليه الرحمن جل وعلا الرحمن على العرش استوى فالكرسي نوضع القدمين وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا فجعله الله يسع السماوات والأرض وأكثر من ذلك فالسماوات بالنسبة للكرسي بالنسبة لكرسي الرحمن صغيرة جدا وكلمة الكرسي حتى نبين ان من قال ان العرش هو الكرسي والكرسية هو العرش خطأ ماخوذة من الكرسي بسكون الغاء وهو الجنة لغة ويقال الكرسي المعروف كرسي لان اعواده تجمع على هيئة ما وعيضا قيل للكراس او الكراسة كراسة لانها تجمع مجموعة من الاوراق اذا مادة العرش من العلو والارتفاع ومادة الكرس من الجمع أو الاجتماع فسميت الكراسة كراسة لأنها تجمع مجموعة من الأوراق وسمي الكرسي كرسيا لأنه يجمع مجموعة من على تكون على هيئة الماء إذن مادة العرش غير مادة الكرسي والقرآن عربي نزل بلغة العرب وهذا يدل على بطلان قول من قال إن العرش هو الكرسي والكرسية هو العرش من جهة الدلالة اللغوية والناس في الكرسية على أقوال أربعة يعني أقوال غير أهل السنة القول الأول وهذا ينسب للحسن أن الكرسية هو العرش وهذا قول ضعيف وتهده الآثار الثابتة عن السلف والقول الثاني أن الكرسية تمثيل وليس حقيقة وذلك لتقريب عظمة الله عز وجل وهذا قول مفاه للصفات ومثله يقولونه في صفات الله عز وجل كصفة القبض قال الله سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين يقولون هذا كله تخيل ولو جاء في القرآن لا تقصد به الحقيقة وإنما هو تعظيم لله عز وجل وهذا قول معتزلة وطائفة من الأشاعرة وممن قرر ذلك سيد قطر في كتابه الظلال في ظلال القرآن وجعله قاعدة كلية في آيات الصفات ومن ذلك في سورة الزمر في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه هو وتعالى عما يشركون يقول سيد في المجلد الخامس في صفحة ثلاث آلاف وواحد حيث قال عند هذه الآية ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته على طريقة التصوير القرآنية التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها إدراكهم المحدود إلى أن قال وكل ما يرد في القرآن والحديث والحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق ونحى هذا المنح أيضا صاحب الكشاف الزمخشري في كشافه حيث قال على قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قال ثم نبههم على عظمته وجلاله وجلالك شأنه على طريقة التقييل فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقول والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجنته ومجموعه تصوير وعظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز حتى المجاز ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن القول الثاني أن الكرسي هذا من باب التخيل وليس الحقيقة وهذا قاله المعتزلاء في زماننا قاله سيد قطب في ظلانه وهذا القول الغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات إذا قلنا ان هذا المقصود به التمثيل لا الحقيقة إنكار لكل ما جاء من أمور الغيب والعياذ بالله وهذا غلط عظيم القول الثالث أن الكرسية هو العلم لذلك القول الأول الكرسية هو ها العرص وينسب ذلك الحسن بصر هو ضعيف ترده آثار السلف والقول الثاني أن الكرسية هو معنىه ماذا؟ من باب التمثيل والتخييل لتقريب المعنى في الأذهان والقول الثالث أن الكرسية هو العلم يعني انه شيء معنوي ام حقيقي ملموس شيء معنوي ليس ملموسا فكرسي الرحمن عندهم هو العلم وسع كرسيه السماوات والارض يعني وسع الموس السماوات والارض وهذا يروى عن عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن جليل طبري والللكائي في الاصول الاعتقاد وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ولكن الاسنال الى ابن عباس رضي الله عنهما مطعون فيه وراجع في ذلك فتاوة شيخ الاسلام ابن تيمين رحمه الله تعالى وايضا مطعون فيه من جهة السند في هذه الرواية وجاء عن ابن عباس ما يدل على بطلان نسبة هذا القول إلى عبد الله بن عباس بالإسمار الصحيح إليه رضي الله عنه وهذا الكلام يعني أن العرش هو الكرسي مردود أولا من جهة أن الكرس الذي هو مادة الكرسي معناها الجم بخلاف العرش الذي هو مادة العرش معناها الارتفاع والعلو وبينهما فرق ولذلك قال الله عز وجل ربنا وسعت فلو قلنا هذا من جاة اللغة أيضا الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر أن الكرسية وسعى السماوات والأرض ولكن علم الله وسعى كل شيء كل شيء قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وقال والله بكل شيء عليم وعلم الله يشمل علمه بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه سبحانه يسع السماوات والأرض وعلمه يسع الجنة والنار وعلمه بعد تغيين السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض هو موصوف بالعلم فكيف يقال إن علمه إن كرسيه بمعنى العلم ويكون علمه طيب إذن قبل خلق السماوات والأرض على هذا القول لازمه أن الله لا يوصف به بالعلم وهذا باطل أيضا القول الرابع أن الكرسية هو الملك الملك الواسع وسع كرسيه السماوات والأرض يعني ملكه وسلطانه وسع السماوات والأرض وهذا مردود من جهة اللغة كما سبق وعيضا في السنة العرش جاء في أثار السلف بأنه غير الملك فبل على أن تفسيره بالملك تفسير حادث ليس عن الصحابة ولا من جاء بعدهم فلا يصار إلى هذا المعنى وأيضا من باحث متعلقة بالعرش والكرسي الأثر الإيمان للعبد في الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي فإذا آمن عبد بأن عرش الله عز وجل حق وأن هذه النصوص التي جاءت في عرش الله تبين أنه عظيم جدا وأنه مجيد وأنه كريم يعني فاق كل العروش وأن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أحد واحد من حملة العرش فقال ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه يخفخ الطائر سبعمائة عام يطير الطائر سبعمائة سنة وأن السنوات السبع في الكرسي كدراهم سبعي ألقيت في ترس كما جاء في الحديث والكرسي في العرش كحلقة من حديد القيد بين بين ظهراني فرات من الأرض وان الكرسية موضع القدمين فالكرسي بجانب ف السموات السبع بجانب الكرسي كدراهم سبعه القيت في ترس والكرسي بجانب والكرسي بجانب العرش كحلقه من حديد القيت في بين ظهراني فلا وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إنما هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا فإذا اعتقد العبد هذه العقيدة فإنه يعتقد عظمة الله عز وجل وجلال الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى تنتهي المخلوقات عنده في الصغر وأنه وصف كما وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام والأرض جميعا قبضته يوما قياما فما عرفت صفة الكرسي والعرش تجعل المؤمن يعرف قدر نفسه وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا وهو صغير جدا جدا على هذه الأرض ولذلك إذا سعدت المدن الكبار وأنت في الطائرة في أعلى في السماء ترى هذه المدن أشياء صغيرة وحقيرة جدا ويتحوي ملايين من الناس وملايين من المخلوقات فكيف بهذا المخلوق الإنسان الذي هو أحد هذه المخلوقات جميعا والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة والسماوات على سعتها وأيضا ما فيها من الأفلاك والنجوم والكواكب السيارة وغيرها بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقات في فلا في صحراء والكرسي بالنسبة للعرش كذلك والله عز وجل مستوين على عرشه مستغل عنه فالله تبارك وتعالى مع استوائه وعلوه على عرشه إلا أنه غني عن هذا العرش وغني عن حملة العرش الذين الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر سبعمائة عام وربنا تبارك وتعالى غني عن هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرشه جل وعلا وغني عن العرش سبحانه وتعالى وليس محتاجا إليه ومع ذلك فالله تبارك وتعالى ما علوه واستوائه على عرشه أحاط علمه وقدرته شملت كل شيء وكل ذات سبحانه وتعالى فإذا آمن العبد بذلك يحصل في قلبه نوع تعظيم لربه سبحانه وتعالى ويحصل فيه ذل وخضوع لله عز وجل ويحصل فيه احتقار للنفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو وأنه شرف وأكرم أن الله عز وجل جعله عبدا له سبحانه وكذلك حقيقة الإيمان بأسماء الله وصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب من وجر القلوب وإجلال الله عز وجل وحب القلوب لجمال الله سبحانه كذلك الإيمان بالعرش والكرسي يجعل القلب خاضعا لله مخبتا منيبا فإذا غفل الإنسان عن هذا فجاءت هذه العظمة وهذا الإيمان وتلك العقيدة بالإنابة والرجوع والاستغفار والرجوع إلى الحق إذن حينما يبحثوا للسنة هذه المسائل العقدية بحثهم يكون خلافا لأهل الكلام والفلاسفة فهذه السنة يثبتونها على ما جاءت بالنصوص ويعلمون ثمرة هذا الإيمان ويتعبدون الله عز وجل بما جاء في هذه النصوص وينشأ في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل والوجل والخشوع والخشية والذل والاستكانة بين إلي الله عز وجل ما ينشأ ثمرة لهذا الإيمان وهذا وهذا ما يثمره أو هذا مقصد من نقاص بالإيمان بالأمور الغيبية وأثر أيضا من آثار الإيمان بالغيب في النفس لان المقصوده إصلاح القلوب لله عز وجل واما الطوائف المبتدعه من المعتزله واهل الكلام ومن نحا نحوهم فانه لا يشعرون بكل ذلك لان دراستهم لهذا الأمر ليس لا تكون لا تثمر هذه الثمره التي يشعر بها أهل السنة والجماعة أو أهل التوحيد وأهل الإثبات لصفات الله عز وجل وأعظم ما يقول به أهل السنة أن هذا العرش العظيم حوله ملائكة حافون به وهذا أيضا يشهد العبد بالوجل والخوف وحب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والإنابة إليه كل هذه المقاصد من مقاصد الإيمان بالعرش والكرسي حينما يؤمن العبد أن العرش أن الكرسية بجانب العرش أن السماوات أفوا بجانب الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس والكرسي بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلا وما هي الحلقة التي ألقيت ألقيت في صحراء ما قيمتها فالكرسي بجانب العرس كذلك وهذا الكرسي مع سعته وعظمته التي وسعت السماوات والأرض إنما هو موضى قدمي الرحمن جل وعلا فهذا ينشئ في العبد تعظيما كبيرا وعظيما لله تبارك وتعالى وينشئ فيه وجلا وخوفا من معصية الله جل وعلا لا سيما إذا كان الناظر إليك هو الله وحده في الخلوة فيكون التعظيم أشد ولا شك أن أحدنا يجتهد أن يكون حاله أمام الناس حسنا في ظاهره ولكن الأولى بالتحسين والتجميل هو المخبأ والقلب لأنه محل نظر الرب وحده فالقلب لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا إذا كان الأمر كذلك فلا يكون أهون الناظرين إليك هو الله إذا كنت تحسن حالك ظاهرا أمام الناس كيف إذا خلوت بربك جل وعلا والذي لا ينظر إليك أحد سواه ولا يطلع عليك أحد سواه كيف تنتهي محارم الله وتتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله مطلع عليك ولا يطلع عليك غيره سبحان أو تبيت من الليل ما لا يرضاه الله عز وجل إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهذا من صفات المنافقين ولذلك هم أقل الناس تعظيما لله عز وجل حيث جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان أبطنوا محل نظر الرب وكان سيئا وقبيحا عندهم هو الكفر وحسنوا محل نظر العبد فصار العبد عندهم كانهم يعظمونه ويخافونه ويخشونه أكثر من خشية الله والعياذ بالله فهذا ما يتعلق بالعرش والكرسي ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لمن يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم يقول الشيخ نحص الله عليك هل معناه معنى أن إن كانوا معتزل خلق الجنة الآن أنهم ينكرون صعود الروح المؤمن إلى السماء لا أدري عن قولهم في صعود روح المؤمن إلى السماء لكنهم ينكرون خلق الجنة والنار ويعدونه عبثا ينزه الله عن تعالى الله عن ذلك علوة كبيرا. يقول أحسى الله عليكم شيخانا آمين وإياكم السلام ما حكم تلاعي النخاعة والنخامة النخاع والنخامة احداهما تكون من الانف واحداهما تكون من الصدر من يسبث للصائم سواء كان متعمدا ام غير متعمدا اذا كان متعمدا فاهل العلم يفتون بانها تفتر بخلاف الريق فانه لا يفتر لانه يصعب التحرز من ولوصل امر بشخص انه كان مريضا ويصعب ان يتحرز من النخاع او النخامة فهذا يشبه الريق اما اذا كان لا يصعب التحرز منه وهو تعمد بلعها فإنه يفتر على فتوى كبار يهدرالي الكرسي